إِلَّا الَّذِينَ لَا يَطْمَعُونَ لِقَاءَ آخَرَ وَرَضُوا بِحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَمِنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وآخر دعوانهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعزل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 كُل ما يَصُولُ لي أن أُبَدِّلُهُ مِنْ لِقَاءِ نَفْسِي إِنَّ السَّبْعَ إِلَّا مَا يُحَالِ إِلَيَّ إِنِّي أَقَافُ إِمَّا إن صَيْطُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد نبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 ثم إلينا مرجعكم تُنذئكم بما كنتم تأمرون إنما مثَل الحياة الدنيا كما إن جلَّ السماوات فخلق فيه نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أقبت الأرض ذكر وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغم بالأمس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 ولا يرهق وجوههم قجر ولا لله أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالبون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم بالله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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ فُضِّلَ عَلَى الْبَادَةِ فَقُمْ لَهُ نَغْفِرْ هُنَالِكَ تَجِدُونَ كُلَّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ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 قل هل لي شركائكم يبدؤ الخلق, الخلق ثم يعيده وللله يبدؤ الخلق ثم يعيده فما تفكون قل هل لي من شركائكم من يهدي الحق قول الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلَى الحَقِّ أَحَقُّ عِنْدَ الْتَّبَعَةِ أَمَنَّا يَهْدِي إلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَلْكُنْتُمْ غَيْرَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِئْمَنٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ لِلَّيْلِ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 إِلَّا اللَّهَ لا يَمْلِكُ الْمَنَاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ آنَفَتُهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَفَاعُرُونَ بَيْنَهُمْ قد خسر الذين كذبوا باللقاء إلَّا يَوْمَ كَانُوا مُهتديينَ وَإِنَّ رِجَالَ النَّكْبَعِ الَّذِينَ عِندُهُمْ أَوْلَى تَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا نظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 قل أرأيتم إن أتاكما بابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون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 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا النجامة لما رأوا العذاب فقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إنه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 قُلْ أن الله أذن لكم أم على الله يكثرون وما ظن الذين يكثرون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم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 أسحر هذا ولا يصلح الساحرون قالوا أجبنا لتلكنا عما وجدنا عليه آذاناً وتصون لك من الكبرياء في الأرض.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 فَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا دُيَثِكُمْ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِزَعٍ وَمَلَئِئِهِمْ أَنْ يَسْتَلْهِمُوا وَإِنَّ فِزَعًا لَعَامٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 وَيَجْعَلُونَ الرِّزْقَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ قُلِ الْغُرْمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا كَيَّامَ الْيَوْمِ الَّذِي يَخْلُقُونَ قَبْلَهُمْ فَإِنْ تَذَرُوهُمْ إِنَّمَا تُؤَخِّرُونَ ۚ وَمَا لِيَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قل يا أيها الناس قوم بشر من دين فلا أعبد الذي لا تعبدون من دون الله فلا أعبد الذي لا تعبدون من دون الله وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَسَّأُونَ